إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل أمر منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.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 يوم تشهد عليهم السنَّةُ وَأيديهم وَأرجلهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ وَفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيْثَةُ لِلْخَبِيْثِينَ وَالْخَبِيْثُونَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَةُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ هُنَالَكَ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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 ولا يضربن بأرض لهم ليعلّم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن وفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صار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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَطَالَمَا مُطِيعُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ لَا أُقْسِمُ طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْطُ فَاعْلُمْ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا سَتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَيْ يَرْعَنَ ثِيَابَهُنَّ